قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم أما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم شجرها ائلاهم مع الله بل اثر بلهم قوم يعدلون اما جعل الارضا قرارا وجعل خلالها انهار وجعل لها رمسيا وجعل بين البحرين حاجزا ائلاهم مع الله الانثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله تعال الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ إِلَٰهُهُمُ اللَّهُ ۗ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ مَّعَ لعما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اتارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أيذا كنا ترابا وآباؤنا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 بِهَذِهِ الْعَمَى عَنْ قَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا لِّمَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّزْعَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عليهم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 كل أتوا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 وأن أتعو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون